كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام الا الذين عاهدتم عند لكم فاستقيموا لهم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 اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فطدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة هم المعتدون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 أَإِنَّمَا الْكُفْرُ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ فَقَاتِلُوا أَإِنَّمَا الْكُفْرُ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا